الله الرحمن الرحيم يكي تلو باسا مهما ما هو باسي نسخ لا اصول الفقه تعرفي نسخ اواعك ريكا مستقر لا ظروف لظروف كي ترى بكري ولا ريح انواع النسخ صريح وغير الصريح بيان اكران تقسيم اكران وامريكا شيبه شيء جائز نسخ بيته جائز كتاب بالسنه يا سنه بكتاب نسخ بيته واشتان ترالم قبيله كان مهمتين مساله لراؤياك حقيقة نسخ حدود نسخ مقرر بكريكه دو اي زوره رجله منك حل لنا مشكلاتك إيش أعرفه بعض لا أو كسانا كلا زمينين نسخة كتاب يعني وسوا الإنسان وقت كان يخرجونه توأ وإحسن سكاكا وقت حنا نسخة نسخة ابن حزم نسخة حتى جيوة وأي كي تقطع عن هر مثلاً نسخة مثلا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين أمام السخبة ثلة من الأولين وثلة من الآخرين يتلعما جاري أمام الخبر إنشاني أو وقته أمده موضوع مختلف يا مثلا تحد واك إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أمام نسخ. بعضك جاء قسمتك لبر أو حرص ولا عقوى قسمتك شي لبر خطاياك. للفهم مص اصلاحي سلفا أه... <تصفيق> لا خطأ لو فهم معنا شيء بو چون <تصفيق> سلف كلمه نسخا بمعنى اصلاحي بكارنابر مثلا استثناء شيء ما انا نسخ اما النسخة نبي معنى اوكل ان الانسان هموي اجريتو هموي للخساره الحazi إرادة وخل الحazi دلالته وهم يقرأه كام الحazi إرادة وكن نعم أو انقص شيئا نبو كما الحazi إرادة وهم يقرأه وجادو أي نسخ بعض كيان كريتو إلا الذين آمنوا نسخة معناه عمله وبكاليا نبر دواية ك النسخ معناه خاصي قلت أخوي متوجه نبون كيستها ك النسخ معناه محدودي قلت أخوي أبيتر دقتكن لا أو أضراتك للسلف نقل ور هرديان أو العباره تكان نسخ هي من الدلاله او كلمه بكاربنوچن يتدر امجاره للزباني امان بمعنى معنى محدود فهمك زين بمعنى شيء تلمن ورا كده فبي بزانه او اي وا الناس او انت في نسخ كامي اكرهت امر نسخ بمعنى اخيره او اي بنسخنا وباقي بتخصيص وبتقيد او عن النوع اما حقيقه بصورة وردي عمومي لتربيتي مخلوقه لبردني لنقصه وبر وكمال اشتكي هيك نسخ البيت الجزئيه كلام يعني نسخ اشتي نيه جيابه لجرياني كل يام عالم مثلا بوويك دينك الشيء حلو يجيك مسيري نمو تبعك كا تاع كامل بوواه <تصفيق> لا يعني كي تكيت حنا وكان مسير عليك كي لقل امكانات ومنافعك ارتباطي به و مشاكل وعوائقك رمي بين سريك لقال اوانش ارتباطي ابي لقال منافع و امكاناتك ارتباطي وابي كنيازي في انا ابي بيتامين كري. لقال عوائق و مشاكل كيش ارتباطي وابي كبيل سري كرابري و هروا لنطفعك و حاجة يشتن كامل هر اواش اصل داي ان نطفعيا او شيء علوجا بقابه كمال يا ابو انسان اكرم ويا بدرخت اكرم جاء يتر نهر مرحله يا كتي ابيته منافع بوي ابي بوي جلبكره شي ابيته مزار بين محلكم محل مثلا نطفلكاتك على رحمهات ها كل رحم منافعي خلاص بيته لأو موادك الأخوانك عارف تغذيةك مزارش إيش ثاني وقت زرب وارد نبيه أو بس كداي كأو إيش ثاني أعلم قبيلة الدنيا يتر خو الناس خبيته وزورك لو إيش تانا وعلى خطرن يتر نسخ ابنه نامن أم جاري يترجم شيرو جلوبرجو مسكنه وقت و لا ولا شو خطرات شتاني تراهم. ترى دو سال أجزاريد وعيش شير ناس خبيطهم وهروا خطراتي تريا نكيا شو واحد. لهر مرحلة يكا أصلا يكشتي ثابت ليرة هي. يكشتي متطور. ثابتك كأوي كا أم موجودة لإمكانت استفادة كا. ومشكلتك هي نسرجي لا بردو ما برالكمال برور. جان لهر ظرف و لهر شرائطه امكاناته خاصة خطرات و مشاكل خاصة كا لو ظرفه او امكانات خاصة جلبه او خطرات خاصة دفعه لا لظرفه اتراشته اتوحلوظه دي يك نطفه مسيره طيئه لنطفه بون تا كا انساني كامل بون ولا أمهم مراحلة أغزره أم هر أغاته مرحلية مرحلية بيشوي نسخ أبيتو خو معناه أوليه يتر نطفكان يتر دوايا أبي موعدك المرحلية كمال يأو الشروع أوليش دوباره هم أرونه لأول وشروعك أما يكن نسخ أبي لأم خوين نسخ أبي دوايا شير نسخ أبي لم نسخ بوا نطفك يتر دوباره أرواته لأول و آ... لا زميني دفع أي مشاكلها مثلا نخوشك نخوش يكذا مراحل شاركرين أبي مراحله مجازية كل هر مرحلة ك نوعك لأدوية يا أبديه لمرحلة ك شربته طيبته لمرحلة ترى قرصه كل مرحلة ترى شتكي هر مرحلة ك أجزء شتي طيبته أو نسخته شتكي تريه تروي كار بلا من نخوش يكثيري جديد هاد أو إيش هلأ أول وشروا؟ أما ناوي كابويرا تشون أم جي وتأ مرحلة مثلًا تزريخ فلنجت بيت هو إيش اللي روشروا بو أو نسخه واتو، وأم نسخ نبوة، بو لا نسخ أحكام أحكام شعر واج، أصلًا الإنسانة تربيتي بكري وتسكير بكري نفسي إنساني لا أو حالتك هيتك الروح هيتك اللي قال بر للقوة والاستعدادة، واي لي بيتك استعدادك كان ببندب. خصالي بالفعل وابن بملكاتي موجود دايبو اويك عن لو حالتي ابتدائية وبقابة حالتي كمال ببيت نفسي لو ما هي مطمئنة لا هر مرحليك انتعاناتي منافعي كيفيستن ابي التعمين بكري مشكلاتيك لسريان ابي لابري اما وقت كمرحليك يقول رامر حليكي ترهاد او وقتا امكاناتك او امكاناتك ترو موانعك ترنكابه او تعمين ذكره او لعب البره مثلا لأهدي لدولي تربيتي فردية تلاوتي آياتي آفاقه انفس بو تحويل بنشو عقيدهيك صاف وترغيب وترهيب والدفع مزاحمات وجدال باللتي هي احسن دفع تشويشات المعارزه و تكليف كردن بشتانه عام وك اطعامي مسكين ويتيم او عن ايك فرد بهويه وعن ايك كان يزود مجتمعك نيال وقتها كانت تربيتي فردي دواي هات وجماعتك بياك وياكيان جرتو مجتمع اسلاميان بديهينا اتر او وقتها لا تر بيوسته فيستوان... لمرحلة دعوتي فردية كون وجودي آئم مؤمنان تنها وجودي دعوية و تنها داعين ودعوتي اكراهي تنها اولا <صدق> للايك و اولا للايك اتريش اگر بيتو طاغوت لبين ببن آمادنين بو اوكا جاي بركنوا كون بقش طاغيتا بمعنى لما أبي الصبر كان وهرشي عندها كان تحملك كانوا في ذلك كان تا وقت كحكومة إسلامية ترويكار واطمئنانا أن في يعني تا وقت كأمدجيان في أجر بو أي كحكومة في جنادز كأجر أو بروخين كسيتر تا وقت تر نهاية الجيالي وأمان خي ان جياب البر كانوا على وقتاي تر قتال ااا <تصفيق> <تصفيق> حكم قتالية وعيتك أجر وشرعتك أجر تبع يكرهك هرباقيا بمراحلة لمرحلة تجوزي اكري لمرحلة ايجابي اكري و هروا لا ايجاب خيشا لجزئيات لمرحلة تا مرحلة ترفرخ بمرحلة واحية اجازة السلم وصلحة دراء تا ما هو مرحلة تري واحية كبتر اجابة صلحة اكري كظروف امرحلة ومرحلة اختم آه. اساس وقائي طغيان لسر زوية بوت تربية <تصفيق> الروان كان <تصفيق> أوها مرحلين هم كأبي أمانة لو مرحلة جزر كنت أبرون آخر أما ولا هر مرحلة كا إشتانى كان كرني لمرحلة دوايا وأنا يتر <تصفيق> النبل ناتوان نجلي منافع دفع مزارك لمرحلة كا خدداري كرديلا قتالو بجيتاو تاجون تربية كا أما لمرحلة كترى قتال في سبيل الله تربيتك هل لميدان القتال تزكيك تحقق فيها أكاد وقته كمرحلة كم دعائي هاد هي مرحلة شو نسخ بيتو وكلا بقرة لباسي تحقق الله كالصاليكي يجريا نازل دوا أفرمي إستا وقته أوان يفعفو واصفحو كيهودو نصارا ومشركين أوهمو ومزاحمة إيجادكن حتى يأتي الله بأمره دعائي او الشرائط أقوري أفرمي جائسة وقته أسأل غريان در غير بل بو او وقتا كفي يد قتال خداري لقتال اينا زميني ابو تذكية دعايا قتال زميني ابو تذكية شتاكا او اي واقع قرارات تحقق بيقب بخشيك شتاك اما زماني حكم زميني ابو سازكا زماني تل حكمكا ها او ايكا ام نصلا اقنب اوجي تذكير كان بطري وسطي اما وقت النسل يكي تريانا الريكار جماعته يكي تريانا الريكار هيا ابي بيجريكا معنى ايتل يبدؤون من حيث انتهوا لا ابي كاوان تيقع ايشون اوان لهو داس بيجريكا نا امان ايش ابي برونه اوان اقل جاهلية حكومتي بيأكلوتو اقل شرايط كوراو وك مثال ايتل ساده وك قزي مدرسة وخيندي يغنفر كاقرار ببابا دكتوراه يمكن لا ألف ب بي وداس لا أب أب وو مثلا لا إيران وداس بيه بلا موقتة كجيشة جاهر صالح هي صالح يشوف أو اما بتهم أما من على كان يترد وأو كأو دكتوراه يقول ابي اوان بولا يترد شو ك الآن دكتوراه هي يترد أوان نسخة وتم أما كارمان بوانوني لا دكتوراه وداس بيه لكن ديالك زورواشنا كأمخطاية لأنهم يشبرونه ولا أوله ده دي سرهم اساسا أه... ا نا... ن حقيقه نسخ بتر الزور فرقيه بين لغه لقى... لغه اولى كل اصول فقه كان انثاء مطرح كرا كل اصول فقه النسخ واثلا فكره كشتيكه ثابت وابدي كان النسخ هو نسخ بوته او يكي اختلاف حقيقه نسخك كا... <تصفيق> زور حدودي تنغبيت وتر دائره نسخ زور تنغبيت شلون <تصفيق> <تصفيق> هرشي ربتي لقول تطورات وظروف الشرائع ت مختلفة نسخ يعني. شتيغ داخل نبيتي اشتك الناس اقتيا داخله بيه كارتباتي بعانونه بيه هرشتك ما كريب غيره من نسخ جادو يا أجدب أمس ليك للقرآن إن شاء الله لو أنا كربتي عن بيت تطوره بيه لو أناش كربتي عن نبيك قول بنسخ كرا ولا بعض لو أنا كربتي عنني وتبين مكريك هر شون هرجعيزني له يقول بنسخ جاء أعزى زوابتي عن دانوا أصولين وفقهاب وقول بنص ك أو زوابتي زلأ من بفروع لب لبين لبل أو كتصوري حقيقة نسخ أو نكراه زوابتك أخويا نقول بأسول غلام حقيقة أو أنا من بفروع ناشئة من آلم أصلا كبيان كرا أويش أوي كآلم لسورتي كأتوني قول بنسخ ك كتعارضي كامل لبين أودو ااا يناب أو, دو... أو, دو... أو, أو نفهم ما اغر تعارض نبو اكرا توفيق بدري بوجه من الوجوه اتربي توفيق بدري اواياك دو ابي تاريخي نزول وورودي هردو بزانك كم متقدم كم متاخر اما نفس ناشين لا او اصلك وقت هم دو حقنا وان الزمينه ياكا كربتي بتط... كزمينه تتطور عدم ثباته و كاميان لمرحلة خاصة تأميني حذكي اكا دفع مشاكل لري چون برو كمال اكا وجلب منافع و امكانات وقت قرار النسخ اوابه دياري تل ابيكي كان متقدم بيكي كان متأخر بي وناكره جنب بيك مثلا هرقز ناكره مناله ليك زمانه هم خوين تغذية بكا هم شير ناكره هم شير تغذية بكا هم هر چی خوراکی ترا کل دوای دو ساله اخوان، وای علیم هر چی خوراکی توشون بعضی خوراکی نو بین اخوان. یا کسی کلا عمری 20 سالی ایه، نگاه کسی کلا عمری 8 سالی ایه، هر دویان جنب نو بین. لبر اوی که نسخ، لو دایره واقع به تطور، ایتراق تزای اوه یک تعارض ببی و تقدم تأخیرش. جا حتی للرواية يشان نبي كأمة متقدمة أو متأخرة وقت آلوا دائرة قراري قد كام أبي متقدم الكام متأخر وقت يواجهه شان لروايته نبي كام لدواي كام نازبوه ياو كام لفش كام نازبوه أما سيراقين أبين أميان إلا مرحلة كير لوار تحقيق كام كوابود يا رقت أنا بأمل كير شابي يعني اقتضاي زمان جو دياري كام؟ لا كام لبرأوية كمسلاً حكمكين بما كالسوري حج خليطيك لآيات مكي مدني كتنها السوريك لقرآنه كآلم خصوصيته كان كمقطاعي مكي مقطاعي مدني مقطاعي مكي مقطاعي مدني بو شون كان مقاطعي كي تيايا كناكري لمرحلة دعوتي فرديا نازل بوق إذن بقتال واشتانة الآلة وقبيلة مقاطعي كي ك أسلوبك والموزوع كان خاص من حلاج عوتي فردي. ده بيقول هنا ناس ما نقول كمراجعة بين بروايات وزارين شون بيانك آية أو زوت النازل ودير النازل نهر خدي حكمك ذاتي حكمك وأمريكا أم حكم أبو تحقيق شو مصالحته ولا مصالحاته دائرة كذا كأنا متقدم وأنا متأخر. إيه أما حقيقة نص وأوش دائره جاه هر جيك جا يترك ديمان كا يكى العلماء وتبين أمن نسخة أو نسخة أو منسخة لأن جيك رب كيف تتطور ونبي أبي يا هالبين بيدوا زينة وكامل نسخنيا يتوقف كين بقول النازان يقين هيك النسخنيا أما نازان مش هنحلي بكم شو ممكن النسخة بيلاشتي متطورة أبي. مثلاً مثالي من علكا اجرهات وكسيوتي تنفسي أكسجين لفلا مرحلة نبولة لفلا مرحلة نبولة يقعد ردك ريته أو هيش وقت نسخنا نابي حتى على السكيدا كيا لجل خوينا كا أكسجين يقوى تنفسيك أمي أنا قابلين نسخني يعني يا زى ما فلان شدني وفلان شدني شتني أو هم شهر لازم نبوي لأنو خوينا كار لأنو شير كار لأنو سعري خلاص كان تعسر أما خصوصي خوين خصوصي شير قابل نسخ شاید ما ویش بگن که اگر چی عده یک حرس بولند سر آوا که زورش ده با نسخمون سودآورن لولایشها عدهایی که تربون که مقابری ابو مسلمی خراسانی هر رئیس نسخیه ابو مسلمی اصفهانی آوا آواش علاجات و به توابی بعضی که من آلم زور کمی مثلاً سیو تیل ادخانه یک هات 20 مورد بله من زور کمتره إنك زورك دوانين إنك ربط يعني بتتطوره وبين ماذا؟ كيس أو موردانا بريك يعني جمهور يا غير أبو مسلم وتويان النسخة سريك يعني ليدين لقرآن مزانين كون نسخي عن تيانية يا عاية هاي يعني, يعني, يعني وبركيش دوانين كمربوطن بتتطوره باش أو أنع زانك أمينته لنسخة <تصفيق> بابا هويك عرفتي بتتطوره وبينيان بابا ما أمينته اوات تقرير التطور والحياة نعم الناس هم مسخوتان او اي اكثريه بركو اكثريه قريبه انتفقتني تقريبا برواجت ترتيبه التطور والحياة ضل على كيفك كنية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 لماذا تفضل من أحكام جزئي ومتطورات غير قواعد كلها؟ هل قرار قرارنا اشتوات هاي بتي زمان خاص بذكره؟ حتى مثلاً بو نمونه لبشي جيان خانوادقيا بو يك اشارش لباري خدیجي كبرا و كا اوهم عظمتي بو اوهم نقشي ولا لصدر اسلاماني بلان لباري سائر امهات المؤمنين و كا زوري كان رمي لدرجة لخواري اوهبون themes باس warp and so forth and I think the text and then the idea with the tragedy and the爆 ME is a small reason where accounts of dogs with the Vorteil none of this is normal but just of course whether theahaans even اشتياشتك هاي بتي مرحلة يعني هالوق مثلاً قيدنا كان لغير أمز من النظيرة أو قيدك إن خفت إن خفت أن يفتنكم الذين كفرواه قصر الصلاة صلاتي خوف كإن زناته أنا بقى إطمئنانه وقبوله قال شو أن قيدك فقط بوشان راجي دردأخو لم قرآن ذكر قيد وأيتاه أبد أمينته وصلتي ملغاة يا أخاهم أن قرآن ناقرش دكتيابك خاصي يك زمان به مغر خوي تصريحي بكبك بخصوصيات وقه زي زيادة لشوار جنقرتن كخالصة لك مليون المؤمنين او مسألة واهبة نفسها اقر تيانبو حتما خاصني حتى برجد هنوات صورك ليك خاصن خاصني مثلا سوري ضحاء واتصورك ليك ما خاصن افغمري اخوه يا انا عطيناك الكوثر نه حال کانه. جنبی یک عمیانه یا که هر بندیک درگزیده، بو هر بندیک استفاء رویت کرده، ل مقطع خاصه این آبی مطرحه و او سر بوي نازل. کاریک سری تین صلابه به ناس به ماذا؟ <تصفيق> بازاكي بل. هر نسخني نيه اسال مثالكان <تصفيق> احا هش نيه هر اصلا فقط خطأ اغلافها ما بو ايش انشاء الله ساقع تانها <تصفيق> <تصفيق> ايك مثال اشكركم بو زور تر انكردن دالبرنشتك ام قرآنه وكشي نبي وك هل بتال يكشن بهوات تطبيق ناكره وك اصيديه اك دواخانه اك ادوياي شارسار کردن همونا خوشيكاني تيابي. We now want to follow departed in every time and in lifetaly We can perform it in terms of the specialties of human behavior and we will see the other people who can go for the present Again, we can not know a successful car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car car هي واجد دواي كشف كراوكي السرطان اما النخوش كانتو سرطانيه او اي قدري نظر به شر وضعيه نخوشكا كريم من بالتقدم والتاخر في كشف ادويك قالتو تم كان الله ان تطبيق ناكره لبروجكم كان جزءين و قالوا قران بسرائر ديال طول زمانه وفقد اصول كليه كي بزشكي اميناته اما لا القران اواه جائسة جارب روين السر يكيك لأو نسخاني كربطي بالحورة وهي سوري مززمي لدواي اوكا اغماري خواه هنا هين أبيات النبي ومرحلية اقزلين الى نبوته تجلوه كبيت الرسول بطائبات سورة فاتحة يبو نازل أبكى مجمل دينة ومثل دينة قال أواب لقل شرسورة السورة ترحياني أولا تقريباً لا علماء سورة او اقرأ متقدمة هر بيت حتى 5 آيات متقدم به أو بينجائز زمین انسان زبود توجه كذنباً بو بحوداً كأم حمداء بدعاء واحد. وطبيعة كذا يقتزأ أواكها. موضوع السورة كمحوري السورة كاقتزأ أواكها كأول سورة. حتى على دعوتها منزور مسألة دقيقة. لدعوتها وقت كسد دعوت يا كريبة للسورة فاتحها وداس يا كريبة. لأنه مجمل ديني تحويل بدري دعاء أول التفصيلات جا شرع كريبة سوري آخرد. مثلا تكاثر لخو داري بكاتو او اختى زلزال متوجه سرنجامي بكا وقارعه بشدت تكني خطر زور زورقه و تا مرحلي كين كاستدلال كردنبو او ادعانك كراون اجر دروس بينها بين الادعاء و هروا تدريج بروات السروتها دوراني تكويني ايمان باخرى تيايايايا تيببي جاء او وقته انتقال بو سورة كألوهياتيان مثلا اوش ده سورة معناه بلوهيتك هيا اما تصريح نيه اشتاوك نوح. أو سورة نوحر فهذا بين ايمان تصريح بألوهيته او تصريح اوهيك بو تكويني خوي لازمة بو امكه اماديبك بو اوهيك دوائي ببيت نذيرو ببيت رسول دوائي اوه او مقطعاك ابيت نذيرو مببوثة كريب عنواني رسول كمكلف ابيت دسكا بدعوتي خلق لو مقطعا كخريك تكليفة بقرس اقريت عهده بار سنجین و زار زار سنجین تلقیره، آلو مقطع نیازی حیب برد، بزرگاندنی دوره تایباد، با بزرگاندنی مرحله‌یک وقت دوره‌یک آموزشی با اصلاح امروژی که آب تا اوبخال ورشیع آموزشینیم. مثلاً لا اینا لا سالبعضی ام حکومت‌انا ل دفاع ل ولات کانو ل جمو او جورشتانه وقع او احداث ایک اول قبل النبي آماده که قبلی نبیه او سربازه هیچ نتوانه بکنه خوش ایتحاچه و ابیتا رخنه کش که ضرر اگاه باولاده که لبر اوه چنمانگی که پیش دوره که باکنه و همو اوشتانه که جبهه جمعه بی بیان گزرینه و ملکی که انتیاه خیاب که وهي جلب الضرر و تدستاني نفق عكسي داي... أن... بنداي وبرغوزي... ك... بي بي او ايكا مراد ده ان بنده مصطفى و برغوزيده قرار الدوائية مسؤوليته قوله هل گره ابه مرحله بگذرهنه كا شته كتيا دروس به ملكه كتيا دروس به كدوائي به وجود او ملكه به وجود او خسلوته ناتوانه كن وظيفتك عند جم اخر وقتك ام انسان ابيت النذير مسؤول هل قلت لي ام بارق رصابه وقتي واهبك لاني وشوا اقتزال اوهيك عندك لا خو هرسه بروا هدايتك سيبه وقتي واهي اقتزال اوهيك شب تابعاني نخوي وقتي واهي اقتزال اوهيك ريق بوي نكري داني شبه شي باصراحتنا نبو يعني زندگي عادي تكشي شبه يغا لعاده زدقي درج كاول خطر ناب ترينشتا كمتوازش انسان بي. بين انسان جيانه طيبت جريان طيبت لجيان ابو قرار با بجورك و طيبند في وقت دوايا هل تكليفه معارضه او عاده ابو لاتوان تكليف <تصفيق> بعد و جامدی اول دوایی که دور امضاشیت وابو رنگ لسانه سر جاریش نگاه آنکن کشتی واب ک. بلام ملاقاتی هر لحظه دارم کن وقتی که فرمانده بند بند استرهات حاضر بود اویکه او رجب واب بردم یابد یا ايها المزممل اي او كسي و لباسی وبرتين برحتي جئني ارى من دور لا درج مخالفات ومعارزات كلوته بر خفيا شع والد باسا وقتي او يكيتراو لباسا دربيني قم الليل الا قليلا من الليل زوزع نجيبوه كيام الليل بمعناي شون وش هل شو نغصى اصلا لخيوان هل صداني شايتر مهم او يا كفير بك انا خير قم الليلة ان لا قليلا شو ما لقلك المكان بروين دو عيب اشتتري في ازافة ابي جاء قليل كلابين شمي امنتو نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه كزيد عليهش دعاء رشبوته وأنقصك. وانقصك والصورة يعني من اللسان. قليلة. الله. كان نصفه أو انقص من, من نصفه أو زد على نصفه. لو من هذا يا تشون. وينصفه هو لا هذا بدل المولكين لا مولكين لا مولكين لا أنا أنا بتجيب النساء الكبيرة يعني تر تر شو لا يخواريك كرت أبتو لهارين لا آخر هارينا حوض ساعاته تقريبا تقريب. لا يجورشي حض ساعاته ميوة. لا يجورشي أرقاة دوانزا ساعة و 35 دقيقة لنكره الله همو فصلا كان هر نصف بي لا أدنى من ثلثين بي لا بي. شو متناسب شو الإنسان أو لا كحل ساعة بار. لا, لا كما يمكن ان يكون مكلفا من اجل ان يكون مكلفا من ما ان يكون لو من اجل ان يكون مكلفا من اجل ان يكون مكلفا من لو ان يكون مكلفا من اجل ان يكون مكلفا من اجل ان من اجل أويش ربعك هاش ساعات وربعي هاش ااا وربعي هاش هاش ساعات ونب جاءم هاش ساعات ونب استلهوا لأوا 4 ساعات وربعيك من معوه دو ثلث بي اما فهمت ادنى من ثلثين شلو 5 دقيقة لو هاو قربية نسير انبيتها 5 ساعات كوه ابي توبا چن؟ ابي توبا حوت ساعات وشلو 5 دقيقة حوتو شلو 5 دقيقة ادنى من ثلثين ليل كان جاكهر محفوظا ثمين ساعات حقيقه بقيعوا لي جاء عم قيامي يتر لا اعلم لآياتي تار وشن قوتو كباتشي فريكاتو ألي قيامي لي هنصد عن الشيء جاء دواي اوه بصلي على الفن وردتي للقرآن ترتيلا ترتيلا ويكا كلمة كامية لشبينيك رزيانكا بجوريكا تيكا لعنابن وزوري جدو اللي يقنبن بوعما هم تدبرك بكا تيها وهم رشتكيش لا يقنكش رحمي يقنك بشيء شنير محالكا بين دروني تأثيري تربوي و تزكوي تيابي دي انا جوري خطا روبع لفهمه تصور بكري زمان قيامكا هم بكري رتو القرآن لهمو زمانك بكري بوايا بوايا لأول خطان السوري بقريشة كراوة للك أفرميه فالآن بعشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم برعلا مفسرين حتى لظلال شهر وارد اتو يعنى اما معنى اولك مباشر اخوة مقصودة بزادنية بو ابتغى ما كتب الله بو اولك منعلك دسكري مرمواني اولا اجا فيبلا يعني لا, لا في الله ايش كان مداواهو مثلا امر جاء قم رد الباب لراق هما كايتر زمنيه يا اخوي بالذات قم فرد الباب ليه راق زمنيه بلان بالاضافه انك قيامه كابته منشا ورد كابته مترات قيام أما وقت اجا قم ورد الباب فحال صار درجه كشفيه هذا هذا كان مقصودي بالذات هلسل درباك شبك ودا حتى عدى بدانشتم بيه ودا قبل مية اوه هم هلسل هم بيه ودا هلسل ترتيلي شبك كما بي لازمها كان له هم وقتك ها ترتيلك واذا ترتيلي هم وقتك ها بقى اي سائل اشتكان كافرمي ومن الليل فسبحه وادبار السجود يا ومن الليل فسجد له وسبحه ليمن طويلا ويصبحه ليمن طويلا قالت الآن الليل ساجد وقائم وشي وشي, وشي. اواني <تصفيق> كل انجام با اما ترتين لبرو الكيابي با با با رغبته بحسن واسك <تصفيق> قيام وسجود وكما يكيب جا استا با خلج كل البرويتو اما وقتين لميجي مغربة وحسابا ميجي مغربي تيهاكري ميجي عشاي تيهاكري ميجي وكي دوائي ميجا كان تس انا من او همو مطالعاتي او بنك أما القران خويني هذا سالا المزايا خويا همو تحقيقات ودرس يعني او بنك القران خويني او مطالعه كيش هذا بكران خوينك ترتيبا كان اما ايمان بقا هذا دراسه سالا فهم القران دوك بنت بقا تاليفات ايمان ها التاليفات راهو هنا شو هذو شنو مجبور ولا تاليفات خوينك همشي مقصودي بالذات نبا فهم القران ناوي كتاليفه كان مخالفه لا لذلك كما تشاري ايش بخواني توا دي استاعت التسبيح وحن دي ايه ما غيره الميجي مغربو عشا واتركة ومقدارة ترتيب القرآن تياها اهوني يكالس كين بقرآن خوان الدين مغال انسان باته او درجيك ترتيب القرآن كين تحقيق بيتر مطالع بي ويلا استاعت التسبيح كين با نحو صرف خوان الدين با علمي بلاغ خوان الدين با نوزان بصول في با مطالعه حتى حتى وقت وادي مثلا مطالعه بروه نقول فيلم فيلمه كأغر او فيلم نبينه غريب او جامعه لا زوره منافعه تياه وقت وابه قلو اخباره قلو قلو اخباره كأغر داعي غافل بالاحداث الزماني خوي كيبه بداعي شو نتوانه بالنسانه قومه قصد بار وقت نزانه اش خبره انسانه غريب وك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 بزانه چون بفع شبهاتي ام كومنستانوكا اويد ادخوا استاذ بمني او هنانا او ردانه باق لا داشت يامتون كدو سيشتن بي اجريد او بيتر همو شبهاتي كومنستاني بي ردكات. <تصفيق> في اوايه ابيت ها داعي بو شكل دن قصده كشف اغاره وقت دا هيا كسي داعني شه غير اقربه اخبار قناعي اغا اميش قد داعني شه غير اقربه اقربه يا خريكه واجبه ان جامده يا مستحبه نيهتك ايه اغاره توضيحه اكيش لازمه لباروي اخصوصي اين هوا ميجي وطراها كا او ايه اللقتي مكانه وطر لتراويح و لتهجد جاك راوته وطر شتاكه ترى روح تهجد تهجدش حتى إذا لحجاجة لما كأوانا بسو سيركعة إخوان دواي أو تهجدش نازل أي شهر يا اه... نيتي على أجل وعبي أجل أنبس ركعته جاء إلى وتركه داي لو لا ما هو بي أخر لا <تصفيق> ينزي ينزي ينزي ينزي ينزي أبي بخيته سرمك بيته السيوسيه نار لا جوري يعني لا أبي أكره منبوع عدد زورك ما ويا تهجد من يجيوات ركاكا دوائي نيواتو مصنع يبويكرا حواصي دورك عطيت ركاكا أما أنا لبرع ويكا تعبيركا ديقتي عن تيانكرا وبرى وبرىكيش زور صريحا لمزمينها صحيح لبخاري مسلمة أوانيش لبرع ويكا الذهن الزهن بربوا بميكا تهجد جايلة وترو أولاء ترى وحيتر توجيوه بيانكراه تهجدو، نافلو، وترو، قيامي، ليلو، تراويح اسمائي مختلف بوهيك نصطاق والمفاهيم مختلفه اوه تهجد يعني بزور، خود، خسن ولا خو اما اكريه بيش لخو به؟ خوية بالله مهار سيده اسكا بقرآن اخوين داني او بتقويش لعاية اكاوه من الليل فتحجد بهي فتحجد بالقرآن دانيش يا قرآن اخويني يعني لازمها حط لنا لنا جا وينكابي جاء وجه إرادته جاء وجه تهجدي يعني نج وتجاهل وترج ومن الميلف به بالقرآن دانش القرآن خواني خوي بلا مزوري نبوا خوي مقدار القرآن خواني أوساب خبير اللي رأي شعر بالنجني نجله سنة عقرين كا ااا شن ركعته لا سنة تشا يانزى <تصفيق> كا أمين <تصفيق> أمين أفرم نلا رمضان نلا غير رمضان يانزرك أذياتنا كذا جاء مزور إلى الرؤسنا تهجدك القرآن بو ترتيلة بو ااا و هیچ اشاره به نوجتیانیه نوجل سنتی یعنی سنتش یعنی زرکعتو بس. لرمازمان یا لغیر رمازمان. جایی سر اون سرت فاصله ایت. خلاصا، وای شکل سواله که سواله که این کرد. كردي گل رمازمان کردی یعنی زرکات. نه، باید سعی اما تهجیت يعني بزور خودی خسنوال خواب، اکری پج لخوبد. خویده ملان خویده دو رکدی. یا اتواند خوی ملان خویده دو رکدی. اگر چیزوریشی بونه اتفاق. لعشا باولایو. چون لعشا باولایو از كافر من بعض الصلاة العشاء من على كان بابا جازنا نروا نغتا في دايقوا اكري لوسط الشوابه اكري لاخري الشوابه من كل اللين قد اوتر رسول الله وانتهى وتروهوا الى السحر حديث صحافي بخاري ام المؤمنين عائشة لهموا اجزاء شوابه وتريبوا بين الاواري شوابه وبين الناورات وبين الاخراء لم اخيروا الاواري عمري اوه خصبويا السحر كلقوا استغباره كيش جميته وأو رياعتيش كل كشان خد ما نو كأفرمن لغ رمضان غير رمضانة غير يوم زمان عكينك جاء جار مفاهيم وكتابين وسر ترى بحكم قيام أيش ليرا دركوك ك إشارة من وجه قيام الليل قيام هل سيتوه نخوي جاء لباليشة جوشيك بترطيب إشغالك جوشيك بتسبيح الحمد لله فمتعال عفلا وامانا بد بحث كذا بشرتي نيتي خالصة، والقوشاك يبى سجود ربو من وجهه معنوا سائر إجتكالته. أويش قيام إذا أو خسم ذيك متعلق بوجهكوا <تصفيق> نظر بمايك حالا سيلخوا يعني واربي ولا جاي التجاع الخوتنا شبحيل لخوبيش الدواي أول شيء لا وسط الشباب ااا يوجد قيام البيت نظر بمايك عدد أو ركعتين وجهوا اللواء أكره تاكن أوجدواتر نظر بمايك الزائد لسر فرزكان هرچند نافیله تلکی سوره اسراء اولی شهر بود قرآنیه. بلن اگر با وترکش جبل نافیله نظر و آخر شش وجهه لش و روزه. کنج فرزان و آم نیج او روات بین وجه فرزان نجي نیج مستقل نیم. او مقدمات يا ملحقات نیج باید شاید با خواهی باش آمادگی نیه لپش مختصره اینی ها که از کودهای دانلود کودهای دانلود کامادگی نيورال ده لاو كارو كاسبي وشلافو زور روحيي ضعيف وادون كوت ودول لفشى أو دقيقة. أما بيني ورو عصر ياك جي إصراحته لجامعه إسلامية أحقق أول ولا شرائتي غير غير شرائتي كأنها بس عملي وكتوبة ياك إصراحته دور واق شو بيشني الزور خوت بيك تهوى روحيي دور كوت بيتوا نيازي بابا. مقدمه و ملحقيه بويا مؤكدين يعني في المغرب وفي الشام تركم <تصفيق> دويا <تصفيق> ندوا وهي رنه لباله و ذاك الشو خصوصياتي كي هي بو اخويك خطرات زرت المتوجه انسان من شر غاسق إذا و قبر لو كان مزاحمات زورن باشياطين وغيره و با ملحق و عنيده امامن يجي مستقل اما من يجيوك نجي, نجي مستقل الشاش نوجيه الى الشوارع اما أما من يجي ضحاوة بحثك بخسة كناكاني كرواة تكاني متعارزنا بين إنسان. جام مستقلام معناته يعني. يعني خوي من يجي على أو أو أن من يجي أنين جاب بوه بين نافلة. ما. يعني زائد له سركنش فر. ما. نعم بشر فر زاد. وأما ترابيح اسمك مية كشارع بيدانة أبي اسمك كدواريدان راوي لنا كايش كأيش نزرب ما يصبح ركعاتيه في إصلاحتيكيه ما يصبح ركعاتيه في إصلاحتيه ما يصبح ركعاتي جوائيه في التواقه إذا بينا سر عدد ركعاتي وتر. لا اه اه برنامي واقو باقو حكميك لسوري بقراعيك الدروجي أخيري رمضان خلوتي سالاني بمحاسبي خوي برنامي تعبتي خوي بعد كان كأغا إنسان بوهره ظروف اجازة ايبان اما اشتاك بتاعباد باوكسانه لزميني دعوة تبليغ وشتاك انزول ضروري ايبان الامس قوت ايقا برنامج خلوتي السالة ايبان او ايش چون اه اه او بوصفي مبين قيوة بمكة او درجة اخيرة اي اوارينية وسطينية او ايلا بيش افرمي فالان اباشروهن اما دعا افرمي ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد بين اجازة دا دعا بين اينا دا. و دوی اویشا لو اوائی لو هشتا روجو زور تأثیری تیانه کرد و آمادگی باش نیه با خلوت اما لو آخره و او آمادگی جا ایتر همو جاره شواند لائمی جا شاک خلد اروینا حصیره کی این اکل راست کرده و لمزنو تا گوشه کی دا بر اکر با خواهی تیاده انشتو یان زرک عطوه تری خواهی کرده و قرآن ایخوین تا بیان ایتر نیش چوه با مالو چتیان بوایه نابو اوی أفراد اتريش بون لأعتقاف يعني أمانا هموكاس جارة چند نفر اتيان آباء اقتدائي پيبكين كهال صعوبون يشكردون <تصفح> <تصفح> حالتن اقتدائي نتكردون دنجي نكر شوي دو خبر ياندابو عدية اتريش حالتن زور بون نكر شوي زور شوي چوارم زغوت پرو بوب اتخال نسعوه هرچي داله حصیره که و امزانی خیلی که تو حماسات هست صحح می دانیشتن مجبوریک دعای فرمی امزانی پیشکات اندیده باه ترسان فرز بیانشی ترسان تو قربین از دنیم رز رزیش کنه آه کیسی امزانی دلچیه وش خبرم بو ولی من امتن حماسات چون ترسان فرز بیش چون چون فرز بی لقاب بهی امان أكلته ولو قاعدك كسي الالتزام شدك رهبانية البتداها كسي الالتزام شدك خو الجد عواها وقت الالتزام كان هم شبابين أما بجماعة كان. ت هذا دعاءش صراحة كما او أو نواجه بندان دارك إنسان أقل من نواجه كان على توشية توجه كده بغيري خواب ولا حذات أو وأمان أوه تخلو توكس خبريني أمان. اتدواعي تواب سياش. اتدواعي نبو نزمان يوم بكر الصديق شهر نبو. زمان عمر ابن خطاب خیلی رازی بود دو سالی نبود دو هرونج شاعر رو اگر شاعر بود که آن کالا نشده رئیس کمیسیون زور شلوار گوشی جمهوریا مركز باخی اول یکی از لغب خیلی مزحکاو کمکش خدا یعنی حالا بروی نمی‌داره دوان دوستیان دوچوار. تر می‌خوام اونا حق نبود آب کن حقوقی خنده باشتر وقت سحر بود. و هر کس بو خوب کرده او برتنیاو بیا و کس سلیکشین استاک هم ریان کرده خلافی افضل که انجام داد ولی اقل می‌آیند سلیکشین بعدی که می‌کند با ایمام باید فرموند و باید بینکار که حافظ قرآن بود فرموند بابا ایمامی دوای خوشی می‌کند شاید کیترها تدرک اینکه زور منظم نیست فرموند نعمتی لبدعتو هذی بتعی به معنا لغایی بور انجام داده. أو سير شو أنجام درابو يعني في أمر خارج، بالتقدير بيانك البو كأمجايزا، جائزه, جائزة. مم. ناميك مم. ناميك مستحبان، أميك جائزه، أويك أو سير شو من عينا كنا كنحققان نبو جاهن ليفنوا ما باتلا وروشني كذا وكجائزة، لسروا أساسا إمججازي درابو، أما لبرويك إذا ترك درابو ولا بيرشبو فمن يعمت البدع هذه. لوجهتها اشتري جديد او نوظهور يعني باشت الله موقع اي كديب وي دور هاد دواي او ايشه اعجاع او قابل اي توجهات دواي اما اختلاف بسو زیراک آدبو چنبو چنبو کل دنای روايت کنیش ام روايتا خيلي طيني هست. خالص روايت يه. بهدول قط يعني ل ل او بشار روايتش اما خيلي طرق قطعا مزيل روايت صحاح كه بخاري كه ل رمضان و غير رمضان يعنزراك زير طينه. نه. يعنی مزابير. يعني حشتي. نه روايت. يعنزراك. اصلا تراويح نوع جديده. حادثة الحادثة كبوترقة <تضحك> يجرين نظرنا كاستراحة تيأقيل نعمك <تضحك> هجتي ترايح به سياهوت لهاليا انزرقعته غير رمضان استاش تنهاه بفرقه كو أو أنا كجماعة أنا ك القران زوري أنا خير ناوي هر يهر جا استا أم يانزرقعته لا رمضان وغير رمضان وجايزا بالجماعة به مباح بالجماعة به أما أكريل لأول شوال إنسان بيكا أكريل لوسط الشوال بيكا أكريل لآخر الشوال بيكا أجر إلى أول وسط أو كذي إلى ولا صحراء خبرين واس تشن استفارة كيشكر خوضاشة كانوا مستفرين بالصحراء بق أجرنا اتواني أو بخط آخر الشوك كلا أثناء موجات استفارة يا ايها المزمل اويش كاويتن اويكا لباسي خفضو دعو راحت طلبي لبلابي شو مشتاكا دوايبه انا كان قليلا بوى قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا او رمايتك هيك اما لاسر تزملك ولب <تصفيق> السرطان يزول الوحيد هو والو... استنباط هو ما رواياتهن حقيقا روايات النقلينية لإنسان دقة تيبقى استنباطه لا تزملك ولا تدرس حتى لا تدسرك ايش اهل اول نقل كانوا جابا لا تدسروني ودوائي شوانك ري اخر اما اللحاركة اما بقضيه اه اه اه اه انا اما الكلمة الهي تي ايو وهو <صفح> اللي تريد ان ذرك دواي السيصالي نبوته انه اسوان سورة كان جور يكن هم دو سورة ناكري لقوائلي هي نواهاتنا وك اما وك سوري هنا وك سوري نون اقال لبيرتان بيل اولين دو من سورة سوري نونة بو اوليه اللي هنا كان فرمي خشيت على نفسي ترسام لخوام وك اه مقصودي اوادك ترسام الشيط وقت وكديك واحد نازلوه دخوت کن علمه و توی آنه ام سوریونه هاد کما انتا به نعمتی ربی که بی مجنون آنه نه شید نبوی اما جوابی اوه ای لحاک اما جوابی کافرینک انه مجنون را متاخر آنه سوره بعض متوجه آخری سوره که نبوید یعنی اما دفع او تو همه تابع به دومین سوره باید و مباشرتا بشون سوره هی نهات باید سوره علق اه جا شو خلص؟ أو زمان زور إلى شو خلص؟ آه لا بحرة لا آخري بحرة والشواك زور إنكرته انسان إنسان أو يبكي دياره يبكي نص ساعة بو ليش المغرب متعلقاتي؟ إيش عشان متعلقاتي قدرته؟ نص ساعاتي تيجي وتر متعلقاتي دهني أو ساعة يك ساعاته ماهو يك ساعاته كيش بو مثلا يجريت الاخبار بنيتي الصالحه و بمطالعه وان جورشتانه دو ساعاته نيوكه هينه بي دو ساعاته نيوكه هره بيتهو اما اقر جوريك تلكه او بتوانيه بيكه لجيان دو ساعاته كيواتر يا نجاء وق ساعات تي بوتر وعشاء كور ومن طلقاتي أنا بجزئ ربعي كي يا كم كات حقي خوي أما وقتي ويا شيء مقدار الوقت حقي نصلا من الله حوا السرقو لا نص ساعة خات اما خطابه با أول داعي لا هرينك لا لهار جيك و لهر يعني او يكا فرني اواني والذينا معك اوان تكليف من مكربون خويا ورغبتي خويا هاوري يعني داعي اول مكلف البين اما داعي بيني اوانيش هاوري ابن لكا ايه او تكليف السخداء او دوربو الناس سنلقي عليك قولا ثقيل قولي ثقيل كاملة ام قرآن للحاظ فهم فقه ميسره ميسرة نورة سراجة اما للحازي أم هل قلتني تكاليفه وللحازي عمار ثقيله ت... تعليله او جوابي سؤال جلية استعمال هو ان الناس سنلقي عليه قولا ثقيلة وعن قردني او قولي ثقيلة ببيه قزران دنيا او عدو ريك ناك جاء وكسب ريك لا راجع تكليفي بكا ساعات شعر ساعات ساعات الليلي هي عشد بوطءا واقوى مقيلة ناشئة بازالين فاسمتين ليل وبازة نفس رواني والشاقر ورشدوية ونشأت بقريه أو هنّاو كاني صفت ترن محكم ترهما ونيل زميني عبودية ودعوتا وأو كسا كاني ريك تروا لي فيك تره داي ليريش هم قولي أقوى ملازمة وهم وطئ أشد هنّاوي صفتو محكمان وكسي ريك لا قصص رأيتوا جاء لا يا ويش لك في النهار سبعا طويلة لروجا ملك دنيا غرقون لمسائل معشوزين دجاج زوجة ولا زوال خليك كارو كسبي وكسبي بي يا برخدة الخلق واختي أوني دهیش لایش مجبور الوقت دریافت که اشغال نیاوره آسیب نادری بود. آره. یه خانه کارو شتی نیاوره آسیب. باب. اون یه لینک. اون یه دکتری داره مرد. چی بود؟ جا اشاره داره که معاش قسمتی که چی. بر خود لغفگر بود. اشتاق بود دعوت جا اینجا تجارتی مختصری بوده لب لا واعي لا أماكن الوقت وقحين غلبوني تر. إدراك. وزكوا اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا أما جاء إني عام ما يترك اسم ربك لهم كاتا يتبتل إليه تبتيلا بحمو وجود وبره لغير وربك أو برب ولا <تشفت> وحاولي وحاولي اه اسمك اه هو مولد كريسمو ربك لما سنه اسم ربك ادبش اسم ربك اعلى اسم اسمك ده مفهومك يا غواريا تابا صفاتك وامشي ذاتك توجه بكذن بذاتي تنها هو نفع فينا يعني ابي لطريقي اسماء وصفاتك ام دوره ادامه ابيت ها وقتك او غايته او هدفه تحقيقه ابيه دواي او نسخه ابيه او رتا نسخه ايش بتحوه اه اني يكسله هالي يعني اندازه كان نسخه بيتو كان نصف بيه ثلث بيه ادنى من ثلثين اجلنا اصل اشتكار امينه اتو اما كيبي ان وقتك اا ام معلومة حقوق بيارك إن ربك يعلم أنك تقوم ادنى من ثلثي الليل وزد عليك